لآن آل القرآن, القرآن أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن صرفنا إليك فر من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين قالوا يا قومنا سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى مصدقا لما بين يديه يهدي إلى الحق وإلى طريق مستقيم يا قوم لا أجيبوا داعي الله وآمنوا به يغفر لكم من ذروبكم يغفر لكم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 الأرض ولم يعي بخلقهن بقادر, بقادر على أن يحيي الموتى بلا إنه على كل شيء قدير ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قاروا بلى لَنَفذُونَّ الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ فَاصْبِرْ كَمَا صَبَرَ أُولُو الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ كَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ ما فاسقو <تصفيق>